Fabi ayy alan Rabbku ma tukaliban. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق Fabi ai alai Rabbku maatukaziban, Rabb al Mashriqin wa Rabb al Mabrabin, Fabi ai alai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 كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكلبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكلبان يا معشر الجن Al-insiin, istagatum al-tafuzu min akhbari al-samawati wal-ard, fa-tafuzu, la-tafuzun illa bi-sultan, fa Yuruslu عليكم ما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكلبان فإذا خلقت السماء فكانت وردة كالدحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن النواصي والأقدام فبأي آلام صفون بينها وبين حميم آن فبأي آل ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جننتا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 كَلِبًا مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ لم يطمثمن إنس قبلهم لم يطمثمن انث قبلهم ولا جاء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 فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إن حور فلاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رصف خض وعبقلي حسان تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.